آه القرآن الكريم من القاهرة أيها لقت المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة وفي سهرة الليلة نعيش مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في تلاوة قرآنية مباركة من سورتي إبراهيم والحق سجلت من مسجد الإمام الحسين في عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين الرحمن الرحيم اُذْنُكْ إِنَّ ذَلِكَ مَا أَمِنٌ وَمِنْ حَذِيْجٍ مَا جنسنا <تصفيق> رسم Joo, and oh. तो oh, What's that? مَنَامُ مَا أُذِنَ لِمَنْ كَانَ I'm